براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأنتم يا فرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ مَرْسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَدِيعٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُونُ فَقُتِلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَزُوهُمْ وَحَصُرُوهُمْ وَقَعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن الله غفر رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأن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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا زمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم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 وَإِنَّ كَذُبَ أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئمة الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ سُونَ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلًا نَرَا هَأَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بأيديكم ذِئِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُزْهِدْ غَيظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبِ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ اللَّهِ وَلَا أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْبُدُوا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وفي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 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ يُشْرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَالضَّعْنِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وعلى الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حقا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 nezar ku Allah fi yine kesiratim ve elmeneynin izcebet kum kesra kum felem tuyan kum şey em Allah aleykumul evrul binarahbetüm me ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَأَنزَلَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله غفور رحيم. يا ريكونا نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف ينيكم الله من كِيم قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ من الذين أُوتُوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن لَا وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Zalik qaulhum be afwahim yuzahe ul qaul alazinen kafroo min qabl. Qatlehumullah anna yufkud. Ittqadu bina'n rıyan illa la ilaha Yüreden ayıtuflunur Allahı bafwahı him ve ab Allahı illa ayıtmmanuruh ve lo kerhe alkaflun. O هره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا أموالا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 الشهور عند الله اثناعشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا فيه Sekom aqatil al-mushrikin kaaf, ftenk ma yqatil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 فافث قاول وجاهد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا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 عفَى اللَّهُ عَنك لِمَا أذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذينَ صَدَقوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذينَ يُؤْمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَلْفُوسِهِمْ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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم زادكم الا خبا لن ولا اضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَادِمٌ تَوَلُّ الفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْعُرَى حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 وَنَحْنُ kum بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُنُ نُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا ۖ أُكْرَهَاً لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم ۖ إِن قَوْمًا فَاسِقِينَ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 هُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ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 اللهم اغفر له وارجع له إن إلى الله راضبون إننا الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 أَلَمْ يُعْلِنُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ ورسوله لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم İnğfug al taifetim min kum nügzb taifetim bi anl hım kano mujrimin.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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فَإِنَّ يَتُبُّكُ خَيْرٌ لَهُمْ فَإِنَّ يَتَغْلَلُ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فَجِحَ الْمُخَلِّفُونَ أَبِمَّ قَوَاعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَضْرِ قُلْنَا رَجَهْنَا نَنَشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا فإِرَوْا رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَسَتَأْذَنُكَ لِلْخَرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِي أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوَّهَا انكم رضيتم بالقرود اول مره فقعودوا مع الخالفين فلا تصلي على احد منهم ولا على قبره إن ونفروا بالله ورسوله ومات وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك ألقوا القول منهم وقالوا زرنا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أONYA رضوا بأي يكونوا مع الخوال في وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَسَقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَوْرًا مَّن يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ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 اهِرُهُمْ وَتَزَكَّهُمْ بِهَا فَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يحلف إن أردنا إلا الحسن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 لله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار به في نار جهنم Allah la yehdi al-Quwwat al-Zalimin, la yezal buryanhumu al-Lazib Allah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 فَسَأَبْشِرُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ الْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاقِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستوفروا وَمَا كَانَ اسْتِوْفَارُ إبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلَّا عَمَّ وعْدَةٍ وَعْدَهَا لَهُ لله إِنَّ ما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت.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 في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوس رحيم وعلى الثلاثة الذين طلفوا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 وما كان المؤمنون لينثروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طال لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ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 مرت أو مرتين ثم لا يتبون ولا هم يذكرون وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد Çarf Allah kulubüm, bân nâm quomul la yefquhun. Lâqad jâ'ikum resulum, min فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم